وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي آنُسِهِمْ وَعَتَوْا غُطَوْنَ كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلا بَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمة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 وَقَا الذيينَ كَفَمُ لَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قُرْآنُ جُملََ وَافِدًا كَذَلِكَ لِنُ تَبّتَ بهِ فُ آدَكَ